والآية الثانية فيها النهي عن طرد الاولياء طرد الصالحين طرد العباد والزاهدين أن الإنسان لا يطردهم من مجالسه بل ولا يطردهم من بلده ولا يجوز طردهم ما لم يحدث حدثا فإن احدثوا حدثا يضر بالبلاد العباد فلا بأس أن يبعدوا ويقصوا وأن ينفذ فيهم حكم الله سبحانه وتعالى وأما ما داموا على الطاعه وعلى العبادة والإدمان على الله فلا يجوز إهانتهم ولا إقصاؤهم ولا طردهم بل يجب الاحتفال بهم بل ينبغي الاحتفال بهم وينبغي أيضا كذلك إذناؤهم وأن يتخذوا أصحابا للشخص ولا أعظم منهم صحبة ولا أجمل منهم صحبة واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وهذه الايه عظيمه جدا ولها نظائر في الكتاب اي من حيث الاحتفال بالصالحين والعنايه بهم عبس وتولى ان جاءه الاعمى وما يدريك لعله يزكى او يذكر فتنفعه الذكر اما من استغنى فانت له تصدى وما عليك الا يزكى أتباني به ترك أمره إلى الله سبحانه هذا نعم المسكين هذا بن عليه واذنه منك حافظ عليه فهذا ولي من أولياء الله سبحانه وتعالى قال رحمه الله قوله تعالى وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا اهؤلاء من الله عليهم من بيننا اليس الله بيعلم بالشاكرين وكذلك فتنا الفتنه هنا بمعنى الابتلاء والاختمار والامتحان فتنا بعضهم ببعض افتنا الفقراء بالاغنياء وفتنا الصلح بغيرهم وفتنا اهل الايمان كذلك باهل الكفر والنفاق فتنا بعضهم ببعض و وهؤلاء فتناهم بهؤلاء الفقراء هؤلاء المشركون فتناهم بهؤلاء الفقراء حتى قالوا مثل هذه الكلمات ليقولوا هؤلاء من الله عليهم فتنا عليهم الفقراء والله وهؤلاء الذين كان رسول الله يدنيهم وكانوا أصحابه أهل مجالسه وكان في أول الإسلام الذين هم أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام ممن اتبع في أول الأمر هم ضعفاء الناس من الرجال ومن النساء والعبيد والإمام ولم لم عليه الصلاه والسلام انا ذاك في بدايه الدعوه من الاشراف الا القليل جدا فكانوا فتنه في اتباع رسول الله لهؤلاء الاشراف من قريش حتى يقولوا مثل هذا الكلام لو كان هذا الذي انزل على محمد حق سياخذ به هؤلاء الفقراء الله يدعونه ويوفق هؤلاء المساكين بلال من معه ويتركونه ويدعونه ما يوفقنا لهذا هذا بعيد هذا بعيد، فجعلهم الله فتنة فبعض الناس فتنته بعض إخوانه فربما يترك المنهج السلبي ويتحزب، ويكون عدوا للدعوة ليش فلان في الصف وليش فلان معكم وأنتم ساكتون عليه بل تغربونه ويبغضه وتجد يترك الخير ويترك المنهج السلبي وش عليك أنت منهم ما عليك من حسابه من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فما في أحد عاء كل واحد حسابه على الله وكل واحد رزقه على الله سبحانه فلست مكلف امرهم ولا هم مكلفون أمره اتركه إن كان عنده شيء سيظهر اليوم أو غد سيظهر اليوم أو غد في ما في داعي ليش هذا معكم هذا نعرفه عنده كذا وكذا وأنتم ساكتون عليه وهذا كذا وكذا فيفتن والعياذ من الله فيكون فتنته هذا الأخ تركه والأيام بينك وبينه إن كان الأمر كما تقول أنه ليس بصالح وأنه ينافق وأنه يتلاعب وأنتم تقرب يعني تقربون وتزلفونه منكم بل تمكنوه من بعض الأشياء تمكنوه من بعض الأشياء فأنصح الإخوة أن ينتهوا عن هذا وأن ينتبهوا لهذا الباب الذي زاغ منه كثير من الناس أو يكون تكون الفتنة بسبب الحسد تكون الفتنة وكذلك فتنا بعضكم ببعض بسبب الحسد والعياذ بالله وتجد الشخص بثنته في أخيه ليش هلان وليش هلان إلى آخر ذلك فيترك الخير حسدا لهذا المسكين ليقولوا أهؤلاء من الله عليه من بيننا فيدعى الخير ولا يأخذ به ويتعلل بمثل هذه التعليلات الفاسدة التي تعلل بها المشركون لو كان هذا حق من عند الله وكان خيرا من عند الله ما تركنا الله وفقهم له لو كان خيرا ما سبقونا إليه هكذا قال لو كان خيرا ما سبقونا إليه وهذه سنة الله ماضيه وهذه المقولة قالها أيضا القوم نوح لنوح ما نراك اتبعك إلا الذين هم أرادلنا ما لي الرأي فأولا أتباع الأنبياء الضعفاء من الرجال والنساء والعبيد والإماء هم أتباع الأنبياء وهم الذين يأخذون بالدين أولا وابتداء إذا الأشراف ابتعدون وما يقبلون فيأخذ اول من يأخذ هؤلاء الضعفاء بدين الله سبحانه وتعالى ويكرمهم الله بالهداية ويمن الله سبحانه وتعالى عليهم بالخير الكثير وانظروا إلى مسائل هرقل لأبي سفيان فله عشر مسائل أو نحو ذلك يسألوا فيها أبا سفيان ومن ضمن ما سأله عن تلك من تلك المسائل أنه قال فهل تبعه ضعفاء الناس أم أشرافهم؟ قال بل ضعفاؤهم قال بل ضعفاؤهم قال هؤلاء يتبع الرسل انتهى. انتهت القضية هؤلاء يتبع الرسل السؤال جميل وضعه على أبي سفيان يا أبي سفيان من يتبع محمد الذي عليه؟ الذي يرسل إليه من تبعه ضعفاء ام الأشراف قال بل الضعفاء قال هؤلاء يتبع الرسل فعندهم خبرة ومعرفة أن أتباع الرسل هم الضعفاء، أما يمنعهم مالهم من الإتباع أو الاتباع ويمنعهم سلطانهم وجاههم وغير ذلك من مصالحهم الدنوية ربما تحول بينهم وبين اتباع الرسل اتباع الدعاه الى الله سبحانه وتعالى وهذا قديما وحديثا سواء كان مع الأنبياء أو مع ورثة الأنبياء فلا تجد من يأخذ بهذا الخير وبهذه الدعوة إلا الضعفاء والفقراء الضعفاء والفقراء وهذه سنة الله سبحانه وتعالى وأنت عليك أن تقول ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فلا يكون بعض إخوانك فتنه لك فتنه لك ترى هذا فلان عنده غلو وهذا فلان عنده كذا وهذا فلان عنده كذا والجماعة ساكتون على فلان وعلى فلان نعوذ بالله من الوسوس الشيطانية هذا اتهام لأهل الخير وآل الصلاح أنهم ساكتون عن فلان وعن فلان هؤلاء إذا رايتهم يوسوسون بهذه الوسوسة فاعلم أن الشيطان قد تمكن منهم قد تمكن منه يريد مالتهم إلى بعض الطرق الملتوية ويريد بعادهم عن إخوانهم إذا رأيت واحد من إخوانك يوسوس بهذه الوسوسة وما ينتهي فاعلم أنه فتح بعض الضلال على نفسه اخي اتق الله من يسقط عن مبطل من يسقط عن مبطل هذا ظن بالشيوخ وبالعلماء باخوانه ولكن ربما يظهر لهم الخير إن كان أنت تعلم شيئا عنه وربما لا ينتبهون له فإبراهيم نبي يحيى لا في حد تكلم بالشافعي وأنه ساكت عليه وأنه وأنه قل ضعفوه وتكلموا فيه وانتهت القضية وانتهى الأمر ولا تكلموا الشافعي ولا قالوا هذا ساكت عن فلان بل يزكيه الى آخر ذلك يقول لو خر من السماء ما كذا وهو كل بلا فيه شهمي وعنده بدع وعنده أشياء كثيرة الشافعي ما تبين لا أمر هذا الرجل وهكذا ابن باز رحمه الله ربما جالس بعض من لا يعلم حالهم لم يعلم حالهم من الحزبيين وما في حد قال هذا باز ساكت على فلان ساكت على فلان يا أخي هؤلاء الوساوس الله, الله انهم أنه الوساوس ما نفرح بهم فلذلك تجدهم يزيغون ويتركون استقامة ويذهبون يمينا وشمالا ويذهبون مع من يعادونهم كانوا قبل ومع من لا يرضون منهجهم قبله كل ذلك لاجل أنت ساكت أنت كذا إلى آخر ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء قبل على الله سبحانه وتعالى وهؤلاء الذين أنت الظن بهم وعندك يقينيات عنهم سيفضحهم الله يوما من الدهر لكن ما تترك الدعوة وتترك الحق الذي أنت تعلم أنه حق يقينا أنه حق يقين وتترك من أجل فلان وفلان وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهاء من الله عليهم بيننا وقريش تركوا الحق وتركوا الخير كثير منهم وما استقاموا في أول الأمر بهذه الوسوسة ليقولوا أهاء من الله عليهم بيننا هؤلاء الضعفاء يوفقهم الله للحق ويفقهم الله للخير الذي يزعمون أنه خير ويترفنا ويدعونا هذا بعيد وقالوا أيضا ما قالوه نحو هذا لو كان خيرا ما سبغون إليه فهذه الآية فيها درس جميل لنا أننا ننتبه ونحذر أن يكون بعض إخواننا فتنة لنا في ترك الخير وترك الاستقامة أو بعض الناس فتنة لنا يدخلون الحسد ويدخلون ما يدخل الأغران ويحصل ما يحصل من شر والذي يا أخوان يدعي للحق ويصبر هذا موفق ويتواضع للمشايخ ويحسن الظن بهم ويحسن الظن بهم فإساءة الظن هي من أعظم أسباب الزيغ والانحراف بالشيوخ يحسن الظن بأهل العلم وأهل الاستقامه وأهل الخير هذا باذن الله موفق والذي يريد رأس رأسه برؤوسهم وأنه أفهم وأنه كذا وأنه يدرك ما لا يدركون هذا مصيره الى الانحراف والعياذ بالله إلهنا سبحانه الله جل لا إله إلا هو نستغفرك ونعوذ بك من الوقت